بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنفَالِ قُلِ الْأَنفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَئِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِن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 وتودون أن غير ذات الشوك تكون لكم ويريد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ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 سألقي في قلوب الذين كفروا وعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله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 فقد باء بغضب من الله ومؤوه جهنم وبئس المصير فلم تقتلهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى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 استضعفون في الأرض تخافون أن يتخبط فكم الناس فأواكم فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا ان ما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا ايها الذين امنوا اِن تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ وَإِذَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ والله خير الماكرين وإذا تتل عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين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 نصير. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى ولذي القُبَى واليَتَّمَ والمساكين وبنِ السَّبيلِ إن كنتم آمَنتُم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبده يوم الفرْقان يوم التَّقَالَ جمعًا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 وإذ يريكمهم إذ التقيت في أعينكم قليلاً ويقللكم في أعينهم ويقللكم في أعينهم ليقض الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور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 يبَرِئُ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ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 نعمَةً أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بآفوسهم وأن الله سميع علييم كذب آل فرعون والذين من قبلهم.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 لا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَن بِإِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا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 وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَنَّا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 أئتُين يغلبُ الفَمُ مِنَ الَّذين كفَعوا بَنَّهم قوم لا يفطَّهونَ الَّآن خفَّ اللَّهُ عَنكم وَعَلِمَ أنَّ فيكم ضعفَ فأيَّكم مِنكم مائة صابرة يغلبو مئتين، وإي يكن منكم ألف يغلبو ألفين بإذن الله، والله مع الصابرين.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 وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أولئك, أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا مِنْ شيء حتى يهاجرو وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير